وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبي أي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك يَسْمَعُونَ آيات اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُصِرُّونَ مُسْتَكْبِرِينَ يَسْمَعُونَ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُصِرُّونَ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِن إِكَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّقُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز نبيم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره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 قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بِمَا كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاهُمْ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضَ بِالْحَقَّةِ وَلِلتُجسَ كلُلّ نَفْسم بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لا يظُون أَفَريتَ مَن التَّخَدَ إلَ هَوهَو وَضَله اللهَّهُ عَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَ سَمَّيهِ وَقَلبِه وَجَعَلَ عَلَ بَصَرغ شَوَ فَمَي يَهد مِم بَعْدِ الل أَفَلَا تَتَّكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا التَّهَرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِنْ لِنْهُمُوا إِلَّا يَظُمْ وإذاتتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم ما كان حجتهم إلا أن قالوا توبوا آبائنا إلا أن قالوا توبوا آبائنا إنا كنتم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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تُنْعَى كِتَابِهَا يَوْمَةُ جزَوونَ مَا كُ تُم تَععملون هذا كِتابابناَ يَوطِقُ عَلَكُ بالِالحَقّ إِ كُ نَ الساسِقُ مَا كُتُم تَععمللون فأَمَّا الَّنَ آممنوا وَععملِلُ الصَّانعََاتِ فَيودخِلُهُم رَبهُم في رَحْمَتِه.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 إِن نَظُن إِلَّا ظَنَّهُ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَاؤُكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا وَاكِفُونَ ذلكم بأنكم اتخذتموا آيات الله هزءا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب لرض رب العالمين